الحمد لله الحمد لله حمد كثير طيب مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته حكيم في مقاديره وإحكامه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ابتلي بالسراء فشكر وبالضراء فصبر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد معاشر المؤمنين فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم أمة الإسلام لم يجعل الله تعالى الدنيا مقرا دائمًا لعباده ولا دار نعيم لأوليائه ولكنه أرادها بحكمته دار ابتلاء واختبار يمحص عباده فيها بالبلايا ويختبرهم بالمحن والرزايا ونبلوكم بالشر والخير فتنه وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِلَّا كَانَ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الِابْتِلَاءِ كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ رَبُّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ فَقَالَ جَلَّ جَلَالُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الابتلاء يكون على قدر العطاء فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتل الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبًا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقًا أبتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح فلذا كان الأنبياء عليهم السلام مع ما هم فيه من البلاء أشرح الناس صدرا وأكثرهم تفاؤلا فخليل رب العالمين إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل وهذا كليم الله موسى عليه السلام حُصِر مع قومه بين بحر متلاطم وعدو غاشم فقال اصحابه انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين ولما فقد يعقوب عليه السلام احب ابنائه اليهم قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون وأما نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فقد لقي من البلاء ما لقي آذوه آذوه قومه وطردوه من بلدهم وتأامروا على قتله وإذ يمكرون بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فكان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس صبرا وأحسنهم بالله ظنا وفي معركة أحد كسرت رباعيته وجرح وجهه وشج رأسه فلم تزل دماؤه الذكية تسيل على وجهه الطاهر فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شج نبيهم؟ وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله متفق عليه وأصيب صلى الله عليه وسلم يوم أحد في أصحابه وفي أعز الناس عليه وأقربهم إلى قلبه عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه وقد بقر بطنه وجدع أنفه ومثل به فدفن في سفح الجبل مع سبعين رجلا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنى صلى الله عليه وسلم أن لو كان شهيدا يوم ذاك معهم ففي مسند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما والله لوددت أني غودرت مع أصحابي بحضن الجبل بيد أن التسليم لله لم يلبث أن مسح هذه الأحزان العارضة وعاد صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويخفف مصابهم ويظهر الرضا لقضاء الله وقدره فيما أصابهم ففي مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن الشهداء يوم أحد قال لأصحابه استووا حتى أُثني على ربي فصاروا خلفه صفوفا فوقف طويلا يثني على الله تعالى بما هو أهله وكان مما قال عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بصت ولا باصط لما قبط ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقربة لما باعت ولا مباعدة لما قربت اللهم بسّط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك وفي السنة الخامسة من الهجرة النبوية اجتمع الأحزاب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا من كل صوب وحدب والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب مع شدة الأمر والكرب، ففي صحيح البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى غبر بطنه. يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وسبت الأقدام إن لا إن الأula قد بغو علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ورفع بها صوته أبينا أبينا وبينما هم كذلك في حفرهم للخندق وقد مكثوا في حفره نصف شهر أنكهم الجوع فيها وأرهقهم السهر إذ عرضت لهم صخرة شديدة كسرت معاولهم وأوهنت قواهم يصف ذلك الحال جابر رضي الله عنه بقوله إن يوم الخندق نحفر فعرضت كد فعرضت كدية شديدة أي صخرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر أي من الجوع ولبثنا ثلاثة أيامٍ لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبًا أهيل رواه البخاري ولما اجتمع الأحزاب حول المدينة النبوية وكان ذلك في ليال باردة وهم أكثر من عشرة آلاف مقاتل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيدون عن ثلاثة آلاف إذ نقض يهود بني قريضة عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضاق الخطب واشتد الكرب وظهر الخوف مع الجوع والبرد وانقطعت الأسباب الظاهرة للنصر فلا عدد ولا عدد فكانت شدة وأي شدة وصفها الله عز وجل بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ومع ذلك كله ومع ذلك كله كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بمعود ربهم وتفريج كربهم وهلاك عدوهم ففي السنن الكبرى للبيهقي لما اشتد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نافق ناس كثير وتكلموا بكلام قبيح فلما رآ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده ليُفرَّجَنَّ عنكم ما ترونَ من الشدَّة والبلاء فإني لأرجُو أن أطوفَ بالبيت العتيق آمِنًا وأن يدفعَ الله عز وجلَّ مفاتِحَ الكعبة وليُهلِكَنَّ الله كسرًا وقيصر ولتُنفقَنَّ كُنوزُهما في سبيل الله ومن فرجَت الكروب يا عباد الله ومن فرجَت الكُروبُ يا عباد الله إلا بالتوحيد فقد كان صلى الله عليه وسلم حال حصارهم يكثر من قول لا إله إلا الله يكثر من قول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده رواه البخاري ومسلم وأما المنافقون والذين في قلوبهم مرض فحالهم كما هو في كل زمان ومكان يُرجِفون ويُخذِّلون لينشُروا الخوف والضعف في صفوف المؤمنين فكان بعضهم يقول يعدنا محمد كنوز كسرًا وقيصر وأحدنا لا يأمنُ أن يذهب إلى حاجته بل أخذ بعضهم يستأذِن النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى الدور ويقول إن بيوتنا عورة وما هي بعورة؟ إن يُريدون إلا فرارًا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غُرورًا وأما المؤمنون الصادقون فإنهم لا يفقدون صِلتهم بربهم وثِقتهم بخالقهم مهما أصيبوا في سبيل الله فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحسنوا الظن بالله فثبتوا وتوكلو عليه فنصرو قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى غزوة الأحزاب نصر الله فيها عبده وأعز فيها جنده بغير قتال بل بثبات المؤمنين بإزاء عدوهم بل بثبات المؤمنين بإزاء عدوهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسريما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المؤمنين إن حسن الظن بالله عبادة قلبية جليلة لا يتم إيمان العبد إلا بها وهو ما تقتضيه أسماء الله الحسنا وصفاته العلم ومن أحسن ظنه بالله أتاه الله إياه، ففي الحديث المتفق على صحته يقول الله تعالى: أنا عند ظني عبدي، بي قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره، ما أعطي عبد ما أعطي عبد مؤمن شيئا خير من حسن الظن بالله. ما أعطي عبد مؤمن شيئا خير من حسن الظن بالله والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظن ذلك بأن الخير في يديه ولإن كانت الحاجة إلى حسن الظن بالله مطلبًا في كل الأحوال فإنها حال المصائب والشدائد. تعظم الحاجة وتتأكد، ففي صحيح البخاري عن خباب بن الأردية رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متوسيد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، فيجعل فيها. فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون، وفي تاريخ أمة الطويل أحداث جسام، وواقعات عظام كشفها الله تعالى بالتوبة إليه والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن الكريم إن لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والمؤمن يا عباد الله قد يشتد عليه الكرب والخطب وتحيط به الفتن والمحن ويخيّم عليه الهم والغم ولكنه مؤمل في ربه واثق بنصره مستبشر بتأيده مترقب لفرجه وكرمه آخذ بأسباب النصر والتمكين كما أمره. أمة الإسلام إنما يحدث في بلاد المسلمين اليوم يوجب عليهم أن يقفوا بكل حزم وعزم أمام كل ما يهدد استقرارهم أو يعتدي على مقدساتهم أو يسبب الفرقة بينهم وما أحوج المسلمين اليوم إلى التعابد مع قادتهم وأولئك أمرهم لتجتمع كلمتهم. ويقف صفا واحد أمام عدوهم لتشتمع كلمتهم ويقف صف واحد أمام عدوهم وصدق الله إذ يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ثم علموا معاشر المؤمنين أن الله أمركم بأمر كريم ابتدأ فيه بنفسه فقال عز من قائل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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأحب حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاءا سخاءا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في سوريا وفي العراق واليمن وفي فلسطين وأراكان وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم فر جمهم اللهم فر جمهم ونفّس كربهم اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم شتت شملا وفرق جمعة واجعل دائرة السوء عليه بقوتك وجبروتك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن نسألك بفضلك ومنتك وجودك وكرامك أن تحفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ بلاد الحرمين. اللهم احفظها بحفظك وأكلها برعايتك وعنايةك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم أمنها ورخاءها واستقرارها. اللهم زدها خيرا ونماء وبركة برحمةك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلاد الحرمين بسوء فجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق خادم الحرمين لما تحبه وترضى واززه عن الإسلام والمسلمين خير الجزام اللهم اجمع به كلمة المسلمين يا رب العالمين اللهم وفق جميع اولات أمور المسلمين لما تحبه وترضى اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وقوي وقوي عزائمهم اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم كن لهم معينا ونصيرا برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر للمسلمين وال穆سلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمةك يا أرحم الراحمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانقين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانقين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانقين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. برحمتك وفضلك وجودك وكرمك ومنتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين